اللهم مكتوب لي بها عندك اجرا ولا اني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود